رجل منهم لا كلب حقيقي واستدلوا لذلك ببعض القراءات الشاذة كقراءة وكالبهم باسط ذراعيه بالوسيد وقراءة وكالئهم باسط ذراعي، وقوله جل وعلا باسط ذراعيه قرينة على بطلان ذلك القول لأن بسط الذراعين معروف من صفات الكلب الحقيقي ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب وهذا المعنى مشهور في كلام العرب فهو قرينه على أنه كلب حقيقي وقراءة وكالئهم بالهمز لا تنافي كونه كلبا لأن الكلب يحفظ أهله ويحرسهم والكلاء الحفظ فإن قيل ما وجه عمل اسم الفاعل الذي هو باسط في مفعوله الذي هو ذراعيه والمقرر في النحو أن اسم الفاعل إذا لم يكن صلة أل لا يعمل إلا إذا كان واقعا في الحال أو المستقبل فالجواب أن الآية هنا حكاية حال ماضية ونظير ذلك من القرآن قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وقوله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون واعلم أن ذكره جل وعلا في كتابه هذا الكلب وكونه باسطا ذراعيه بوصيد كهفهم في معرض التنويه بشأنهم يدل على أن صحبة الأخيار عظيمة الفائدة قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال وهذا فائدة صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن انتهى ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب الله ورسوله أنت مع من أحببت متفق عليه من حديث أنس ويفهم من ذلك أن صحبة الأشرار فيها ضرر عظيم كما بينه الله تعالى في سوره الصافات في قوله قال قائل منهم اني كان لي قرين الى قوله تالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين وما يذكره المفسرون من الاقوال في اسم كلبهم فيقول بعضهم اسمه قطمير ويقول بعضهم اسمه حمران إلى غير ذلك لم نطل به الكلام لعدم فائدته ففي القرآن العظيم أشياء كثيرة لم يبينها الله لنا ولا رسوله ولم يثبت في بيانها شيء والبحث عنها لا طائل تحته ولا فائدة فيه وكثير من المفسرين يطنبون في ذكر الأقوال فيها بدون علم ولا جدوى ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون كلب أصحاب الكهف واسمه وكالبعض الذي ضرب به القتيل من بقرة بني إسرائيل وكاسم الغلام الذي قتله الخضر وأنكر عليه موسى قتله وكخشب سفينة نوح من أي شجر هو وكم طول السفينة وعرضها وكم فيها من الطبقات إلى غير ذلك مما لا فائدة في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه وقد قدمنا في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى قل لا أجد فيما اوحي إلي محرما الآية حكم أكل لحم الكلب وبيعه وأخذ قيمته إن قتل وما يجوز اقتناؤه منها وما لا يجوز وأوضحنا الأدلة في ذلك وأقوال العلماء فيه قوله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه بعث أصحاب الكهف من نومتهم الطويلة ليتساءلوا بينهم أي ليسأل بعضهم بعضا عن مدة لبثهم في الكهف في تلك النوم وأن بعضهم قال إنهم لبثوا يوما أو بعض يوم وبعضهم رد المذالك إلى الله جل وعلا ولم يبين هنا قدر المدة التي تساءلوا عنها في نفس الامر ولكنه بين في موضع آخر أنها مئة سنة بحساب السنة الشمسية وثلاثمائة سنة وتسع سنين بحساب السنة القمرية وذلك في قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا كما تقدم قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه في قوله في هذه الآية أزكى قولان للعلماء أحدهما أن المراد بكونه أزكى أطيب لكونه حلالا ليس مما فيه حرام ولا شبهه والثاني أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر كقولهم زكى الزر إذا كثر وكقول الشاعر قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة ولا السبع أزكى من ثلاث واطيب أي أكثر من ثلاثة والقول الأول هو الذي يدل له القرآن لأن أكل الحلال والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الآية وقال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ويكثر في القرآن اطلاق ماده الزكاه على الطهاره كقوله قد افلح من تزكى الايه وقوله قد أفلح من زكاها الآية وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وقوله أقتلت نفسا زكية بغير نفس الآية إلى غير ذلك من الآيات فالزكاة في هذه الآيات ونحوها يراد بها الطهارة من أدناس الذنوب والمعاصي فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأخيار المتقين أن يكون مطلبهم في مأكلهم الحلية والطهارة للكثرة وقد قال بعض العلماء إن عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون إيمانهم وكافرون وأنهم يريدون الشراء من طعام المؤمنين دون الكافرين وأن ذلك هو مرادهم بالزكاه في قوله أزكى طعاما وقيل كان فيها أهل كتاب ومجوس والعلم عند الله تعالى والورق في قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم الفضة وأخذ علماء المالكية وغيرهم من هذه الآية مسائل من مسائل الفقه أيها المستمع الكريم حسبنا هذا القدر في هذا اللقاء ولنا لقاء آخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته